أراك هجرتني أجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك أهيتك لا تطيق الصبر عني وتعصي في ودادي من فكيف تغيرت تلك السجايا ومن هذا الذي عني ثناك فلا والله ما حاولت غادرا فكل الناس يغدر ما خلاك وما فارقتني طوعا ولكن دهاك من ما دهاك فليتك لو بقيت لطاف حالي وكان الناس كله مفداك يعيس علي حين أدير عيني افتش في مكانك لا أراك ختمت على ودادك في ضمير علي سيزال ما هناك فيا من قدنا سفرا بعيدا متى كل رجوعك من نواك جزاك أبر الحبيب ودّت أني حملت ولو على عيني تراك سقاك الغيث حتى نوّل من دموع ما سقاك سقاك الغيث حتى فحاسبك من دمى ما سقاك وانا السلام عليك مني يروف مع النسيم على ذراعاك ولا السلام عليك مني يروف